قال المؤلف وتسن التلبية وتسن المؤلف يرى أن التلبية سنة مضلقة والسنة مرت معنا كثيرا لكن هل قول المؤلف في أن التلبية سنة قول واحد أم هناك اختلاف بين اهل العلم حاصل المسألة أن فيها اختلافا بين أهل العلم إلى أربعة أقوال أوصلها الحافظ بالحجر إلى سبعة لكن حقيقتها أربعة فقال قوم هي سنة على قول الحنابلة وهو قول للشافعية قالوا إنها سنة مطلقا وقال آخرون إنها واجبة وهو قول للملكية وقول للحنفيه قالوا إنها واجبة يجب بترتها دم قالوا ومما يدل على هذا أمران الأمر الأول أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم والأمر هنا دل على الوجوب. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه برفع اصواتهم بالتلبية كما في السنن وغيره وهذا الامر عند الإطلاق يقتضي الوجوب فاذا كان الامر هنا واجبا يعني رفع الصوت بالتلبية واجبا فتكون التلبية حينئذ باب اولى واجبه هذا هو هذا هو دليلهم وقال اقرون إنها ركن انها ركن ويقوم غيرها مقامها يعني يقوم أي شيء يدل عليها مثل التسبيح والتهليل فلو هلل أو كبر أو سبح فإن هذا يقوم مقام التلبيح حينئذ ولا شيء عليه وقال جماعة هي واجبة لكن لا يجب بتركها شيء لا دم ولا غيره هذا هو حاصل الأقوال في هذه المسألة وأهمها قولان: القول بالسنية والثاني القول بالوجوب. أما الذين قالوا بالسنة فهم كثر من المحققين وقال ابن قدامة أقل أحوال هذه المسألة أنها سنة مؤكدة لأنها ذكر في غيرها من الأذكار وهي ليست واجبة. الأذكار التي تقال بعد الصلاة و. غيرها من مواضع هذه ليست واجبة فكذلك هنا لكن الذين قالوا بالوجوب دليلهم له وجه من النظر قوي والأولى أن لا تترك هذه التلبية والتلبية من لبا بمعنى أجاب بمعنى أجاب وهي أصلها مثناه لبيك لا مفرد لها هي مثناه كما قال سبويه لا مفرد لها فيقال لبيك مثل سعديك ومثل حنانيك ومثل دواليك نعم هذه امور مثناه لا مفرد لها فقوله لبيك يعني اجابه بمعنى اجابه بمعنى اجابه وصفه التلبيه او معنى التلبيه قبل ذلك لاهل اللغه فيها معان كثيره منهم من قال يعني اجابتي لك بعد اجابه ومنهم من قال اخلاصي لك ومنهم من قال وقوفي عند امرك ومنهم من قال هي الاجابه لدعوه ابراهيم كما جاء عن ابن عباس عند البيهقي حينما ذكر امر الله لابراهيم ان يؤذن بالحج ثم قال أفلا, ترون افلا ترى الناس يجيبون دعوه ابيهم يلبون فدل على أن التلبية هنا بمعنى الإجابة وعلى كل حال المعنى مؤداه هذا الخلاف مؤداه واحد وهو, وهو إجابة الداعي وهو إبراهيم عليه السلام وأما صفة التلبية فهي اللفظ المشهور الذي جاء في الصحيحين وغيرهما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ان الحمد او ان الحمد الوجهان يجوزان في هذه المساله لكن الحمد بالكسب هنا افصح لانك اذا قلت ان الحمد ونعمت لك فيكون هنا استغراق الحمد لله على كل حال واذا قلت ان الحمد ستكون تعليليه يعني لبيك اللهم لبيك بان الحمد لك يعني بسبب أن الحمد لله فيكون الأعم كذر حمزه إن وهذه التلبية ناسقه لتلبية المشركين قبل الإسلام فقد جاء في الصحيح أن تلبية كفار قريش كانت على هذا النحو التالي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه هذه كانت هي تلبية هي تلبية كفار قريش حينما يحجون الى البيت فنسخت في هذه التلبية وجاء ايضا في صفحة التلبية الفاظ اخرى لا اعرف انه صح منها الا القليل الا القليل واختلف اهل العلم هل يزاد على هذه التلبية ام لا يزاد وقد جاء عند النساء وغيره زيادات وكذا عند مسلم فجاء زيادة لبيك وسعديك وخير في يديك والرغباء إليك والعمل هذا عند مسلم من تلبية الفاروق رضي الله تعالى عنه وكذلك بن عمر كان يلبي بتلبية أبيه وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند النساء وغيره لبيك إله الحق أيضا هذه تلبية صحيحة واختلفوا هل يزاد على هذا أم يقتصر على ما ورد ولا شك أن كل الخير في اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وللتذبع مسائل كثيرة منها مثلا ابتداء التلبية وانتهاؤها متى تمتدئ التلبية ومتى تنتهي اختلف اهل العلم في بدايه التلبية متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج حينما استوت به راحلته حينما ركب الراحله لبى بالحج وجاء من حديث ابن عباس عند مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث جابر جاء من حديث ابن عباس ومن حديث جابر أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لف حينما استوت به على البيداء حينما استوت به راحلته على البيداء على موضع يقال له البيداء بعد نهوضه من الميقات بشيء يسير فاختلف الصحابه في هذا هل التلبيه تلبيتان ام هي تلبيه واحده واحدهما قد غلط فابن عباس عند ابي داود وغيره جمع بين هذه الروايات لكن في روايه ضعيفه لا تصح ولا تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى عقب الفريضه ثم لبى فنقل عنه من سمع ثم لبى حينما استوت به راحلته فنقل عنه من سمع ثم لبى حينما استوت به عن البيداء فنقل عنه من سمع لكن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واحسن ما يقال في هذه المساله الجمع بين ان الصيد فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لبى حينما استوت به راحلته فنقل ابن عمر هذا الذي سمع وأما جابر وابن عباس فنقلوا فنقل ما سمع حينما ستوت به على البيداء، فيكون حينئذ كرر النبي صلى الله عليه وسلم التلبية هنا وهنا كرر التلبية هنا وهنا وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الروايتين متى تنتهي التلبية متى ينقطع أو ينتهي وقت التلبية الصحيح ان التلبيه تنتهي برمي جمره العقبه فلا يزال الحاد يلبي الى ان يرمي جمره العقبه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه لكن يبقى معنا هل التلبيه تنتهي قبل الرمي او بعد الفراغ من الرمي المشهور عند اهل العلم انها تنتهي قبل الرمي فقالوا حتى رمى جمرة العقبه قالوا يحمل ويحتمل ان يكون بعد الرماه ويحتمل ان يكون قبل لكن نحملها على انه قبل رمي الجمره لماذا لانه جاء ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع مع كل خطوه فلا يتسع الوقت لان يكبر عند نلبيه في ان في ان واحد وقال آخرون فلا فل تعرض بين الامرين لا مانع أن يكبر وأن يلبي ومما يدل على هذا ما جاء من الحديث الفاضل عند ابن خزيمة عند ابن خزيمة وفيه فقطع التلبية بعد أن رمى اخر الجمره فقطعها بعد أن رمى آخر الجمرة فهذا دليل صريح كما ذكر ابن خزيمة مفسر لمن بهم من من الروايات الاخرى وسكت عن هذه الروايه الحاضر بالحجر وايدها الشوكاني رحمه الله تعالى فعلى هذا يكون قطع التلبيه متى بعد رمي اخر حصاه من الجمره يبقى عندنا هل تنقطع التلبيه اثناء المناسب او لا تنقطع الاكثرون على انه يلبي من الاحرام الى ان يرمي الجمره لكن نقول مسألة تحتاج الى بيان فهناك قطع مؤقت وهناك قطع كلي فمثلا يلبي عند ابتداء من الاحرام واذا راى الحرم دخل حدود الحرم يقطع التلبيه كما جاء ذلك في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه إذا دخل الحرم أو اذا راى الحرم انقطع عن التلبيه انقطع عن التلبية. ويروي ان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قطع اولي للتلبيه قطع اولي للتلبيه متى يستأنف نعم. يكون يستأنف اذا انتهى من طواف وسعيه يستأنف التلبيه والقطع الثاني يكون في عرفه في الموقف فينقطع عن التلبيه ويبدلها بايش بالتهليل ويقبلها بالتهليل كما جاء ذلك في الروايات الصحيحه وقد ذكر الحافظ ان هذا جاء عند سعيد بن منصور وغيره في اساليب صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبيه في عرفه والقطع الثالث هو القطع النهائي ويكون بعد رمي الجمره الكبرى هذا بالنسبه لما يتعلق من ابتداء التلبيه وانتهاء قال وتتأكد وتتأكد السلبية إلى على نشطا النشط هو هو المكان هو المكان العالي النشط هو المكان العالي أو هذا طواجئ هذا معروف أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا هذه الأمور كلها لم أقف على دليل صحيح يدل على هذه مثل بخصوصه أو يجمع هذه إلا ما ذكره صاحب المهدف ولم يعزه صاحب المجموع من حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه في ذكر هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف مصدر هذا والحافظ أشار إلى أن النووي أشار إليه وكذلك صاحب المحدث. لكن لعل هذا من باب يعني التأكيد على استمرارية التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يلبي في كل أحيانة وهو حاج وقد جاء بذلك حديث صحيح. وما هذا إلا من باب الذكر للتنويع لا للحصر يعني تأكيد على على استمرارية على استمرارية التلبية إلا ما ذكر من قوله أو البيت فهذه المسألة فيها خلاف هل يلبي إذا رأى البيت أو يمسك والصواب أنه لا يلبي لماذا لما جاء عن لما جاء عن ابن عمر أنه كان يمسك عن التلبية ولم يقل بالتلبية في المسجد إلا عطاء في و بعض السلف والاكثرون على انه لا يلبي لا يلبي في المسجد لانه ينشغل بغيره من النسخ